لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان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 الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليعفو واليصفحو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 الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم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 او ابنائهن او ابناء بعولتهن، او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخوانهن او بني, إخوانهن أو بني, إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمنهن أو التابعين أو التابعين غير أول الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات نساء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 وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يؤنهم الله من فضله والله واسع عليم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 ولقد أنزلنا إليكم آيَاتٍ مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات وَالْأَرْضِ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 فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ما حتى إذا جاء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 ردم فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنابرقه يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنار إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه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 وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ منهم من بَعْدِ ذلك وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُونَ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 ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون